عندكم حزب الوطن بدأ اشتغل تعرفوا أنتم عايشين ما تعرفوش حاجة في فوق الواقع أبدا تعرفوش حاجة في فوق الواقع خالص كده أخيركم أدري فول <تصفيق> إنا لله إنا لله ولا آخركم بتروحوا تحطوا صابعكم في الحبر وبس حسب وطن الجديد اللي هو عبد الغفور انت بتفى يا شيخ ولا فاتح